فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفئد أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمع فبشره بعذاب أنيم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب اسبوا شيئا ولا ما اتخذوا ولا متخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله اسرنا <سرح> لكم لبحرا تجري الفلك فيه بامرِه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر <سرح> لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل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 عرفون ثم نجعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع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 وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى, ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون اَذَرَ اَيْتَ مَن اتَّخَذَ اِلَاهَهُ غَوا وَاَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عَيْنٍ وَخَتَمَ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن دَاعٍ اللَّهَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم, ما كان حجتهم إلا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 ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم الْيَوْمَ تجزون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 وما رحنا بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحق بهم وحق بهم ما كانوا ذن يستمزون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم